وَلا عََّكُمْ تَشْكرون وَإذاَا سَألَكَ عبادِي عَن فَإِن قريبَ أجيب دَعْوَتَ الدَّاعِ إذ دَعَ فَلَْسْتَجبُ ل وَْيؤمنِنُ بِيلَ عََّهُمْ يَرشدُون أوحِلَّ لكُمْ لَلى تَ الصّامِ الروَفَثُ إلَى نسائكم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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْنَ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوْا تَأ كلُ فَ ق منِ أوالٍ الناسِبِإثمِ وَأَننتُم تعلمون